الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك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 إذ يُشِيكُمُ وعسَبَ لَهُ منهُ ويرزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا بِهِ وَيُدْهِبَ عنكم.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 ذلك بأنهم شائق الله رسوله وَمِنْ يُشَاقِ اللَّهِ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَطْعِتُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُنَّهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 فأوَكُم وَأيَدَكُم بِنَصِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطِّجِبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْلُونَ أَمَانَاتِكُم وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمْوَالُكُم وَأُولَادُكُم فِتْنَة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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمقر علينا, علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 فس يُنفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عليهم حَصْرةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذينَ كَفَروا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ وَلَبَعْضِهِ فَيَقْتُمَهُ جَمِيعاً فَيَقْتُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَمَ هُنَا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 فَإِنْ تَهَوْفُنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَأَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ رسخوا لابو سوري ولد القربا واليتامى ولد القربا والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقان يوملتق الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرًا كان مثولا لأهل كمن هلك عن بينته ويحيا من حيا بينه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 وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقلنكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفروها وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِنَ فِئَتَانِ نَكْصَاعَ قِبَاهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شطر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعفون وأعد لهم استقاط من قوة ومرباع الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تُعفِقُونَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَعِلْ لِيَكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُضْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِدُّ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ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 أيَّاَ الَّذِينَ لَا في فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ يُؤَتِّكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَأْفِدْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِيَّاهُ يُرِدُّ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَثُرَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِنَّ تَفْعَلُوا هُوَ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ